بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 ظلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء.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 وَإِلَّا أَذْنَ رَبُّكُمْ لَأَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَأَن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُونَ أَن تُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 بينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما وعلى الله المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من وراء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 والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء أكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أن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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إني من قبل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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار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 خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به.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 بَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَحْنَام كَثِيرًا مِنَ النَّاس فَمَنِ تبعني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عصاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم ربنا فإني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم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 المهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر وكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا ملكوهم وإن كان ملكو وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشاد كل نفس ما كسبت إن الله